أنسيت أن سرور المال أحزان زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها فصفوها كدر والوصل هجران وأرأي سمعك أمثالا أفصلها كما يفصل ياقوت ومرجان أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان وَإِنْ أَسَاءَ مُسِيءٌ فَلْيَكُنْ لك فِي عُرُوضِ زَلَّتِهِ صَفْحٌ وَغُفْرَانُ وَكُنْ عَلَى الدَّهْرِ مَعْوَانًا لِذِي أَمَلٍ يَرْجُو نَدَاكَ فَإِنَّ الْحُرَّ مَعْوَانُ وَاشْدُدْ يَدَيْكَ بِحَبْلِ اللَّهِ مُعْتَصِمًا فَإِنَّهُ الرُّكْنُ إِنْ خَانَتْكَ أَرْكَانُ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُحْمَدُ فِي عَوَاقِبِهِ ويتفه شر من عز ومن هان من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عز وخذلان من كان للخير مناعا من فليس له على الحقيقة إخوان واخدان من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال للإنسان فتان من سالم الناس يسلم من غوائلهم وعاش وهو قرير العين جدلان. من كان للعقل سلطان عليه غدا وما على نفسه للحرص سلطان من مد طرفا لفرط الجهل نحو هو اغضى على الحق يوما وهو خزيان من عاشر الناس لاقى منهم نصبا لأن سوسهم بغي وعدوان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 فلن يدوم على الإحسان إن فالروض يزدان بالأنوار فاغمة والحر بالفضل والإحسان يزدان صنح حر وجهك لا تهدك غلالته فكل حر لحر الوجه صوان فإن لقيت عدوا فلقه أبدا والوجه بالبشر والإشراق غضان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 وللأمور مواقيت مقدرة وكل أمر له حد وميزان فلا تكن عجلا في الأمر تطلبه فليس يحمد قبل النضج بحران كفى من العيش ما قد سد من عوز ففيه للحر قنيان وغنيان وذو القناعة راض من معيشته وصاحب الحرس إن أثرى فغطبان حسب الفتى عقله خلا يعاشره إذا تحاماه إخوان وخلان هما رضي عالبان حكمة وتقن وساكن وطن مال وطغيان إذا نبى بكريم موطن فله وراءه في بسيط الارض اوطان يا ظالما فرحا بالعز ساعده ان كنت في سنه فالدهر يقظان ما استمر الظلم لو انصفت اكله وهل يلذ مذاق المرء خطبان يا ايها العالم المرضي سيرته ابشر فانت بغير الماء ريان ويا أخ الجهل لو أصبحت في لجج فأنت ما بينها لا شك ظمآن، لا تحسبن سرورا دائما أبدا من سره زمن ساءته أزمان يا رافلا في الشباب الوحب منتشيا من كأسه هل أصاب الرشد مشوان لا تغترر بشباب رائق خضل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 وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناه الدين جبران خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغي التبيان تبيان ما ضر حسانها والطبع صائغها إن لم يصغها قريع الشعر حسان تم بحمد الله